القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش مبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فام 129. وقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي